رضا اي كل بسم الرحيم وبالحق ادى وبالحق ندى اللهم نجنا، وما أرسلناك إلا مبشرًا وذيرًا. الله الله يا رب دع ويعلمون ان الله سالك. بنا وَمَا أَرْدَلَّكَ إِلَّا مُبَسِّرًا وَنَذِيرًا اللهم صلّ عليه اللهم وسلم وبارك عليه النبي عليه What's <laughs> is No, <laughs> I'm the Bye! O kulil <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله، حمد لله، حمد الله <تصفيق>, <تصفيق> Good <laughs> هو اكبر في كل حاجه إن شاء الله محمد. إن شاء الله شاء الله. الله اكبر, الله أكبر. الله الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر والله <تصفيق> الرحمن الرحيم والحمد يا رب الرحمن الرحيم تحدي محمد انجدك مني الله اقعد عليه ليش ثلاث الله أكبر. شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن رب اهلا يا رب يا الحمد لله شاكر تعالى شاكر الحمد الله الله الله لم ترَ كريم فَلْفَتَحَ يا, يا, يا ناري الله, الله يرضى عليك تصوم <تصفح> الذين yani nakliyatı da mm -hmm. ولو <تصفيق> قال عليه قال محمد يا تنطاوي كدا من الله ان بيتها سدين ويوم إذ الله يقول الله يكرمه يا النبي عليه الله <مسمة> لا <guys. مس remained refined> <مس ما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي O my Lord, my